القى في جهنم كل كافر عنيد من ناع للخير مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله الهنا فلقياه في العذاب الشديد